استطاع ثمانية رجال سرقة ثلاثة ملايين دولار بعد أن هاجموا سيارة مصفحة في البرازيل أول أمس بعدها خطفوا طائرة كان بها 72 شخصا في رحلة داخلية وقالت الشرطة إن الرجال الثمانية سرقوا ثلاثة ملايين دولار من سيارة مخصصة لنقل الأموال وأسرعوا إلى طائرة كانت تستعد للإقلاع ولم تعرف الشرطة كيف استطاع الجنات دخول الطائرة التابعة لشركة الطيران البرازيلية وكان فيها 66 راكبا بالإضافة إلى سبعة من ملاحيها وقالت الشرطة إن الجنات سيطروا على الطائرة بعد 15 دقيقة من إقلاعها ثم طلبوا من الطيار أن يهبط في مطار في الريف وبعد هبوط الطائرة غادرها الجنات بسرعة وهربوا في سيارة صغيرة إلى مكان مجهول